نستكمل الحوار والشرح بعد ما اتعرفنا على انواع المؤشرات عايزين نعمل يعني حاجه كده سريعه عشان نقدر نميز بينهم انا دلوقتي هطلع على سطح المكتب استنى لحظه ان الام في كان مقفول هنفتح الاخ الام في تمام تشغلوش بالكو بالأصوات البيضة في الخلفية ديط في أولاد بقى صغيرة كدو شغلوا بالك اون بس تمام هريطلع على سطح المكتب شكلها مش عايزان يطلع على سطح المكتب طيب. انا كده على المكتبة الشامله تمام طب ايه اللي على المكتبة الشامله من الثلاث مؤشرات النظام ولا الان بي ايه ولا الفقره احنا قلنا نستعد للاستعراض والتحليل شويه التحرير عشان نبقى خلصنا منه التحرير ده هو اللي يخص التكست الكتابة الورد والكلام ده كله اللي هو المؤشر اللي هو بقى المبصر بيشوفه رمز القلم شكله قلم كده هو ده المؤشر بتاع الكتابة اسمه التحرير مؤشر الاستعراض برضه بيخص النصوص سواء النصوص كانت مكتوبة نقدر نعدل أو نعمل فيها او نصوص للقراءة فقط زي مثلا نستعراض الشاشة ده نكمل احنا دلوقتي على المكتبة الشاملة بأي المؤ المكتبه الشامله النشطه نشوف كده انسرط وتاب اللي هو هيبين لي مؤشر النظام المكتبه الشامله عنصر قائمه مستعرض محدد 17 و 23 مش 23 بس المهم يبقى كده ده مؤشر النظام طب تيجي نبص بصه كده فين يا مؤشر الان في دي ايه قلنا عشان نعرف مؤشر الان في دي فين انسرط رقم 5 في لوحه الارقام التي عاد مستعرض محدد يبقى اذا مؤشر الان ومؤشر النظام الاثنين مع بعض طب ايه اللي خلاهم كده هقول لك فاكر الاعداد اللي قلت لك انسبته 7 اهو تاريخ الكليبيدوري اتعطل اهوت صح طب نبدا نتحرك كده بالسهم لفوق 5 انا كده كده بالأسهم بالاسهم يعني خدها كده على بعضها كده اي حركه بالاسهم او مفاتيح الحركة يبقى ده مؤشر النظام مفاتيح الحركه اللي هي اربع اسهم بيتش داون وبتش اب والهوم والتاب شيفت تاب احيانا اف لو انت على السطح اي حركه ابد ده اسمه مؤشر النظام على طول طب انا اتحركت بمؤشر النظام اللي هو بالسهم الاعلى واداني على العنصر اللي بعديه هل معنى كده ان انا اما اضغط انسر 5 هيبقى مازال على المكتبة الشامله هنشوف المكتبه لاحظ يبقى الام في مؤشر الام ايه ثابت في مكان ومتحركش على المكتبة الشاملة أما المؤشر النظام على مين؟ على العنصر اللي هو فوق إيه اسمه أيوه هو ده يبقى احنا كده فصلنا ما بين المؤشرين واحدة قولي طب احنا عايزين مؤشر الفقرة سيب الفقرة دلوقت في حالها هنجيلك فوقتها تمام يبقى انا كده طيب انا عايز اخلي مؤشر الانفد ايه يروح لمؤشر النظام والعكس نعمل ايه انسرته والناقص اللي الداش اللي في لوحه الارقام هي دي اللي هتنقل لمؤشر الانفد ايه لمؤشر النظام نجرب على الانتقال لمؤشر النظام 5 اكس 6 راح للعنصر اللي في ايه طب نجرب احنا لما ضغطنا انسرته وخمسه قال لي المكتبه الشامله ده مؤشر الانفد نجرب كده اما نضغط انسرته خمسه المره ده هيكون فين خمسه صوري قائمه المستعرض خلاص. خلاص كده راح على مؤشر النظام لو ضغطنا انسيرت تاب برده هيقول نفس العنصر ده تمام كده طيب نرجع بقى انسيرت 7 علشان يفضل اي حركة ينتقل معها المكان اهو تغيير التعديد خدنا بالنا انسيرت 7 بتعمل بتفصل يعني انا بتحرك يفضل مؤشر الانفي دي ثابت في مكان يروحش يمين ولا شمال لا لكن احنا مرجعناها كده هيبقى خلاص كده احنا اخليك فاكر كده ان مؤشر الانفي دي اتنقل على عنصر اسمه خمسه تقريبا اهو خمسه وافيك عنصر القائمه الوسطى ده, ده انا اضغطت انسيرت 5 25 اضغطت انسيرت 5 اللي في لوحه الارقام قلل مؤشر الانفي دي على العنصر ده طب انا هنزل بالسهم الاسفل اللي هو بقى ايه سهم الاسفل معناه مؤشر النظام هينزل لي على المكتبه ايوه كده انا حركت المؤشر هل يا ترى؟ هل يا ترى مؤشر الانفدي انتقل مع نشوف نضغط انسلتو خمسة انتقل معاه الفيلم ده كله اللي انا بقوله ليه؟ هتعرف بعدين ما تستعجلش الامر طب لو حبيتها خلي مؤشر نظام هو اللي يروح للمؤشر الانفدي آمن. انسرت وشفت ونقص هاخد مؤشر النظام يودي المؤشر ان في كده خلاص طب عايز المؤشر الفاره للكائن اللي انا عليه سواء كان مؤشر الان في او مؤشر النظام بسيطه خالص انا بتحرك اهو انا كلمه على كلمه المكتبه الشامله خمسه المكتبه الشامله هستدعي اخلي المؤشر يقلب لي انسرت ليفت كليك اللي هي يمين النملك اللي في لوحة الأرقام آ sud تمام كده الموس على المكتبة الشاملة ومؤشر النظام على المكتبة الشاملة ومؤشر reinvau على المكتبة الشاملة نجرب هقولك بقى هووones هنستخدم بقى اللي قلتلك نميز م بين مؤشر النظام ومؤشر reinvau شوف ان سبيلت 5 هيعمل ايه علي المكتبة الشاملة ونسوا دا انسي تيتان ثلاث مؤشرات في منطقه واحده تمام نبعد مؤشر الفاره كده بس طب نسوي مؤشر النظام بتاع سكرين دي 1 الماوس هنا اضغط انسرط وليفت كليك عشان الماوس تبقى عند سكرين ريدر. خلاص كده؟ كده الماوس اهيت. طب مؤشر الان في دي افين؟ 1 ده راح عنده. وحدات 14. راح عنده. 14 و انا ربطت بالانسرط و طب انا عايز افك الارتباط ده عايز اخلي المؤشر بتاع الانفديف في مكان والمؤشر المؤقت عشان استدعي الاثنين لبعض يا اما اعمل انسرط 7 يا اما اتحرك ب استعراض الشاشه استعراض الشاشه نضغط انسرط مع رقم 7 في لوحه الارقام ركز هنا الثانيه كانت انسرط و7 المفاتيح هنا انسرط ورقم 7 اللي في الارقام كل بالمناسبه كل الأرقام الموجودة في لوحة الأرقام كل الحركة بتاعتها حركة مؤشر الـ NVIDIA تخص مؤشر NVIDIA سواء كتحركة بالسطر سواء كتحركة بالكلمة سواء كتحركة بالحرف كل الأرقام دي مؤشر NVIDIA انا عملت insert 7 عشان أبدأ أتحرك بالكائن بالنية بحركة الـ الـ الأرقام دي قاموس بداية قاموس تمام كده أنا ضغطت 7 ودني على كلمة القاموس. بالمناسبة بالمرة بقى هنا عشان نبقى أقولنا كله سبع نقول حركة الكائن هنا اللي الأرقام دي بنتحرك فيها ازاي insert و7 هتعمل لي استعراض الشاشة دي اللي مقابل هناك في جوز insert وdash تمام لما عملت استعراض للشاشة هبدأ أتحرك بإيه بقى 7 و 8 و السطر يعني إيه يخص السطر 7 هنضغطها لا يرجعني للسطر السابق 9 السطر التالي بتمانية هتقول للسطر عليه هتقول للسطر على اي تشغلش بالكم ماشي ما تشغلش بالكم طيب اربعة وخمسة وستة يخص الكلمة حركة الكلمة اربعة الكلمة السابقة ستة الكلمة التالية خمسة هينطق الكلمة اللي هو عليها واحد اتنين تلاتة واحد الحرف السابق تلاتة الحرف التالي اتنين هينطق الحرف اللي هو عليه تمام كده يبقى هي ديت ايه دي بنحتاجها طبعا لما تجيب خصائص عنصور او اي حاجة عايز تستعرض الكلام ده كله تمام انا هتحرك بال... بال... بال... بالاسهم الحركة ديت نشوف كده انا كده على كلمة قنور <تكس> لاحظ ان هو قال السطر كله القاموس وحاجات ثانيه مع انا عايز بس حاجه منه حاجه من, من من السطر ده بس هتحرك هنا بقى نقطه text recycle bin ريسايكل بن اصبح مؤشر الان في على ريسايكل بن طب اتاكد ازاي نسيت خمسه recycle ده انسلت خمس تمام كده يبقى كده ده مؤشر الانفي دي هنا طب مؤشر الفاره لا مؤشر الفاره في الناحيه الثانيه خالص هناك عند تقريبا واحد سكرين ريدر تمام دلوقتي مؤشر الانفي دي على كلمة ريسايكل بن ومؤشر الفاره ومؤشر النظام على واحد سكرين ريدر تمام طيب عايز انا اخلي مؤشر الانفي دي يروح احنا عرفنا ازاي نجيب مؤشر الفاره الى المؤشر الانفي دي من سلسله ليفت طب انا عايز اودي مؤشر الانفد ايه للفاره اعمل ايه انسرت ورايت كليك اللي هي يمين الليفت كليك اللي هي بعد الناملوك يعني الناملوك يمينه الليفت يمينه يمين الليفت كليك اللي هي رايت right كليك نضغط عليها كده تحريك مؤشر الانفد <تحريك> ايه على الفاره <تحريك> <تحريك> تمام يبقى انا لما احب اتاكد حب اتاكد هو ديت هي ديت عمليه التنقل بتاعتي عشان نوجز بقى اللي في الموضوع المؤشرات عشان نخش في التطبيق العملي عشان اعرف مؤشر النظام 30 عشان اعرف مؤشر الانفيد 35 عشان اعرف مؤشر الفاره هنحاول نتحايل بايه بقى نتحايل يا اما نودي مؤشر الانفيد اي طب ليه ان انا ما خليش مؤشر الفره هو اللي يجي الانفيدي لا مؤشر الفره لو جبته الانفيدي يبقى كده انتقل من عنصر انا عايز اعرف مؤشر الفره على تمام او ان انا اقدر احدد البيكسل بتاعته بالاختصارات اللي احنا قلنا عليها كده خلاص كده خلاص تيجي بقى مطبق عملي ازاي نحفظ مواقع انا هجيب برنامج احنا بنستخدمه كلنا وهو اصلا برنامج مش محتاجين فيه الفرق ولكن هو عشان يبقى سهل معانا وسلس نقدر نتعامل بيه وفي نفس الوقت التطبيق بتاعه هيبقى على كل البرامج الثانيه بنفس الطريقه انا هجيب برنامج الداونلود مانجر انترنت مانجر جست انترنت مانجر كده فتحت نفذت الداونلود مانجر افتحها باي طريقه المهم يبقى في النافذه عناصر الداونلود مانجر كلها احنا بنقدر نوصل لها تمام فمش محتاجين ديت او لكن في بعض العناصر ايقونات شريط الادوات يعني موجود ده الانفيد اي ما بيقدرش يوصل له لكن المبصر بيقدر يروح له بالماوس عادي جدا تمام والحمد لله ان كل العناصر الموجوده في شريط الادوات اصلا موجوده عندنا في شريط القوائم فبالتالي احنا مش محتاجينها قوي ولكن هي من التجربة تمام اول حاجه اعملها ركز معايا هنا اول ما تبدا تيجي تاخد لازم تركز على ثلاث حاجات اول حاجه اجيب الماوس في في نافذه البرنامج اجيبها ازاي احنا قلنا ايه بقى انسيرت وليفت كليك وصل المؤشر الماوس إلى برنامج الانف ايه ثاني حاجه أخلي المؤشر ما يخرجش مني اعمل له حصر بحيث ان هو ما يطلعش مني من داود مان بالاختصار اللي هو سواء insert G وبعدين R او بالاختصار التاني اللي هو insert Windows R عمل تحصر للمؤشر تمام كده يبقى ده حاجة ده الحاجة التالتة بقى والمهمة جدا جدا اللي هي تكبير الشاشة تكبير الشاشة قدامك امر من اتنين هي اما تكبرها بويندوز وسهم لفوق مراتين هي سهم فوق مرة واحدة بس ملات مراتين للاحتياط يعني او بقلت ومسطرة شوف ماكس مايز اكس يعني التو مصطرة وبعدين اكس ده يحتاجه اللي هما معهم وندوز عشر لان وندوز ساهم الفوق في وندوز عشر الاسف الوندوز اصبح مستخدمه فيبقى انت قدامك الترقيتين دولار يا اما بوندوز ساهم الفوق مرتين يا اما بالتو اس وبعدين اكس اللي هي ماكس مايز كده كبرنا الشاشة طيب نبدأ بقى قدامي عشان اخد مواضح حاجة من ثلاثة ينا دي المبصر يروح له العنصر اللي انا عايزه ويقف عليه ودي اللي احنا بنحاول نتجنبها الحاجه الثانيه اتحرك ب بالانفي دي اي هنا لو جيت اتحرك بالنظام اللي هي الاسهم العاديه والتاب انا مش هوصل حاجه مت... الحاجه الاولى نادي مبصر يشوف لي يما امشي بالموز زي ما قلنا من شوية اننا نتحرك بالموز يمين وشمال لغاية موصل للعنصر اللي أنا عايزه يما التالت اننا نتحرك بحركة الكام بالإنفد إيه اللي هي بالأرقام الموجودة في لوحة الأرقام عن طريق استعراض الشاشة الأسهل فيه دلوقتي كله بما ان البرنامج يعني سهل الوصول له هو بحركة الإنفد إيه هنعمل استعراض للشاشة انسرته رقم سبعة في لوحة الأرقام مش مشكلة ولا تشغل بالك يبقى معناه ان انا كنت مشغل الاستعراض تمام انا عشان اطلع على اخر سطر من فوق اعمل شفت و رقم سبعة ده اللي هو شفت و رقم سبعة اللي في لوحة الاركام كل استخداماتي في الاركام دي في لوحة الاركام اللي هي على اليمين انسى بقى الاركام اللي هي فوق الحروب دي خلاص دورها من يوم تتعملتها جنة تاني تمام يبقى شيفت و7 عشان يوديني اول سطر من فوق نتحرك برقم 9 عشان نشوف السطر اللي بعديه لان السطر اللي انا واقف عليه دلوقتي اللي هو شريط القوائم تسجيل تعليمات عرض التحميل ملف ام ان اه نتحرك برقم 9 خالص سطر فاض اهوت حد صديق ادا الف مساك الجدول الذي خيارات حذف بالكامل حذف في, في ضمنه تمام هنا بقى شريط الأدوات هو تقول اللي هو الناطق ما بيروح لهوش بالحركات العادية بمؤشر النظام هو قال للسطر كله ده فيه العناصر اللي انت شفتها ديد هبدأ أتحرك بالكلمة لغاية مروح مثلا هنختار وليكن خيارات نتحرك بالسه برقم 6 عشان نوصل لخيارات انا كده وقفت على خيارات إيه اللي وقف على خيارات؟ مؤشر الإنفدائي ولا النظام ولا الفارة لا مؤشر الإنفدائي تمام طيب أبدأ أتحرك برقم ثلاثة على الحروف خاء أنا كده على الخاء جبت الخاء من الأول هيا خاء يا ألف يا ألف أنا هقف, هقف عند الألف هتوسط العنصر يعني مراش عند الخام جاي مستدعي الموس لا خليني في النص بحيث أنه ضمنت أنه أنا أملك العنصر باكتر من بكسل طب استدعش استدعي الماوس بقى هنا بانثرت ليفت كده انا استدعيت الماوس لمؤشر الانف ايه اتاكد بانثرت رقم 5 تمام قل عليه نبدا هنا نحفظ موضع تعالى نضغط انسر وت شيفت وال حط ده الموضوع هحط ده هنكتب اسم الموضوع خالد خ خيارات ي ا 1 ر ا ت يا اما ند اد نتحرك بالتاب لموافق موافق استلم موضوع الموضوع في سي يوز اس ارنرز اكيتد رننج ان في دي اي ادس جولدن كرسر جلوبال بلج تمام كده حفظ الاعداد الدهوات في نافذة الادمن والف الاخر تمام هو كده حفظ خيارات في نافذة الدون ودمنشر طب ممكن نحفظ كمان عنصرين بس تانيين كده برضو الاحتياط بنفس الطريقة ثلاثة دقيقة نرجح تاني بالشيفت بالسبع عشان هو كده بعد عن المؤشر بتاعه صديق صد التام انا هتوصف الكلمه برده هاجي بين الكلمتين في المسافه واستدعي الموس مسافه ف مسافه مسف استدعيها انسرت تمام نحافظ الموضع ب انسرط وشيفت وقل حفظنا الموضعين ركز في كزئية لما تيجي تستدعي الموس استدعيها في نص العنصر سواء كانت كلمة توسط سواء كانت كلمتين توسط ما بينهم اتفقنا كده عشان بس زي ما قلنا قبل كده ان احنا نقدر ندمن ان احنا واخدين اكبر حيز ممكن من العنصر اللي احنا عايزين طيب ناخد بس كمان كلمة اخيرة كده عند وقف المنتظرة هنتحرك بالاحرف عشان نتوسط زي ما احنا قلنا هيه كده انا في النص وهوقف المنتظره صدرنا <تصفيق> <استدعينا> الماوس <دغط تصفيق> وقف المنتظره جرب ده انت نسيتوا شفتوا الا عشان اكتب <تصفيق> خلاص كده كده حفظت ثلاث مواضيع نشيل الموضوع ده كله مم. كده ما عشان الداينه فزه مفتوحه ونستدعي نافذه الداونلود مانجر ونشوف ايه اللي هيحصل معانا تمام كده استدعينا نافذه الداونلود مانجر عايزين نتاكد انها كبيره بس بس طبعا غير متاهه كبير انت طبعا. نستدعي بقى لقائمة المواضع نستدعي بقى لقائمة المواضع خيارات اضغط على انتر كده هشوف يتساهم هيروح بتاعي فيه متاع الفارغ <نسيرتزر> خيارات. خيارات راح على خيارات طب اعمل ايه هل اضغط انتر ولا اعمل ايه لو ضغطنا انتر احنا قلنا انتر ده مؤشر النظام ملوش اي علاقة خالص ما نعمل ايه اضغط لفت كليك لان احنا موس لفت كليك نشوف فتح الخيرات شلتنا الخيرات مره ثانيه نجرب نستدعي عنصر ثاني قائمه التام نضغط سهم تاكيد له لا قائمه وقف المنتظر انتركت زير كده يبقى احنا كده استدعينا تمام قوي قوي طيب نجيب القايمه مرة ثانيه كده عشان نتصفح ايه اللي فيها عناصر حذف العنصر وقف المنتظر ثلاثه وقف وقفنا على وقف المنتظر لما نتحرك بالتب ايه اللي هيحصل عاده تسميه عاده تسميه عادة اسمي العنصر ده اي شيء ثاني اهو هو اسم وقف المنتظر وقف المنتظر, المنتظر غير محدد هسميها وقف مثلا وقف ف... بعد ما اكتب وقف يا اما قدامي انتر موافق خلاص اتحركت طلعت سهم فوق وسهم تحت عشان يقول لي لو العنصر انه كان مازال شايف القديمه خلاص كده يبقى دي وقف اعاده تسميه خلاص لو ضغطنا على حذف هيحذف العنصر اللي هو اسمه وقف المنتظر نضغط كده ونشوف نشوف كده ماكس فيوقف كلغ الوقف لو اتحركنا بالتب مره ثالثه اه كل اللي موجود في حاجه عايزين نجربها سوا انا الاعدادات ديت محتفظ بيها على الريزليوشن كان على 768 طب ما نغير كده الريزليوشن نشوف ايه اللي نغير نغير ده هو 1366 على 768 طب هل الى 1024 تمام <تصفيق> <طيب. تصفيق> حفظنا الهات خلاص كده حفظنا خلاص نستعدى الدونود منجر 5 نستدل الماوس تمام. تمام نشوف بقى الايه بس الاول نتاكد ان الشاشه كبيرة بس اول ما العناصر المواد حذف لاحظت ان راحت حذف الدم صح نضغط ريفت كليك تاكيد الحذف لا قائمه الخيارات خيارات خيارات ركزتوا تعديلات لغيت الله انا كنت واخد ديت على 1366 وعملت 1024 هي اقل حاجه برضه ومع ذلك جابتها احتمالين احتمال الاول موضوع التوسط انت كده العنصر ده بيبقى اخده تقريبا 20 بكسل تقريبا انا انا وسطت توسطت في العنصر فاصبح ان هو كده لما توسطته خلاني يجيب اقل حاجه في البكسل يبقى في الحاله ديت لما اختار التوسط العنصر ممكن يجيب لي اعلى حاجه واقل حاجه تمام طيب واحد يقول لي لا ده انت كنت واخدها 1360 كنت واخدها 1024 وبعدين رحت احنا رح دلوقتي مع بعض كانت 1366 طيب اه اه نتاكد تاني من الريزليوشن ونرجع ناخد اعدادات بسرعه تاني كده ديسكتوب 1024 768 معيها 1024 تمام كده 1024 طب نزود 24 بس قال ليش السلايد ووان تاب 1200 1000 1000 و1000 و1300 وصلت للاعلى على 1300 تيت شينجز كده على 1366 ايه اللي هيحصل معايا استع... استدعيت نافذه الداونلود مانجر اتاكدت ان اسمها موجود معايا في الداونلود مانجر نشوف القائمه التام رأى على حسف الثاني قائمة الحسف الخيارات إنترلت زر خيارات رأى على خيارات رأيه. فهمت ليه؟ ليه آه. ايه فايدة توسط العنصر؟ تمام؟ وهو التجربة اثبتت انا عملت لك 1024 روحت عادي 1366 برضو راح العنصر عادي. بقية او البرامج بنفس كافية يعني البرنامج عندي زي الفايبر هو أنا كنت أعمله إعدادات وفعلا كنت أشرحه ولكن للأسف الشديد طبعا لأننا مش عنديش مش مسجل الفايبر على تليفون أندرويد فبالتالي تلغى فعموما نفس الطريقة هي واحدة أي برنامج انت عايز تسجل موضع فيه هات إما بالموز حد يشوف لك بالماوس او تتحرك انت بالماوس او اذا كان الانف دي بي قدر يواصلك تتحرك وتستدعي الماوس وتاخد نقطة وبعد كده نرجع لها زي ما انت شفت مش عارف هل يا ترى انا وفيت في الشرح ولا في قصور اكيد في قصور طبعا و... وفالرجاء انك تسمحوني على القصور دوت وإن شاء الله لو في أي حاجة ان شاء الله ممكن أن نزل ملحق للشرح بعد كده لأسئلة أو حاجة أنا نستها فأرجو أن تصبحوني لو كان في حاجة أنا نستها ونواسق إن فيه نسيان أكيد حصل إن شاء الله نلتقي بعد كده في الجديد بالنسبة لإضافة الجميل الرائعة الخاصة بالأستاذ صلاح وربنا يبرك فيه ويجزي عنا كل الخير وبشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته